Ami a korszerű intézkedéseket illeti, azon kívül érdekes, a szervezet nem szervezett وحدك حبيب وما ردت غير انت دنياي يا امل وروح وتظل كل عمرك وياي دلني وحظني بعد واشتاقي لهواي واشتاق لهواي حبك فلا ينقاس يلتمشي بالانفاس كل لحظك والحظن احب قلب قلبي سماك اللي سيني وباله سهر باسمك حبيبي هالقلب انساك مقدار. ما وإنت بس بالعقل تفتار. كل شيء في حياتي هون لك الشاغل بال حبك إلي من الله انفصلت فصل ذوبني بحضانك رديت ما عندي إشكال ما عندي إشكال ما أنسى حبك لا وين وينلت في القال حبك مثلها ش منك احسن سبع ما ين عن عيني البشر ربي يحرسك كل سنه صاد مو بخير te